مستمعينا مجدد تحييتنا الكون ومنرحب بيسرا يسعد أوقاتك يسرا يسعد أوقات كون. على أساس وعدتني ويسام بأغنية هيك درحابية بس أولا بتنذكر المستمعين نوفين يتواصلوا معنا على 213-215 يا مرحبا يعني جديد يسرع ويا مرحبا فيكم أهلا وسهلا هاي آه السنة قال هاي السنة هاي الحلقة حبي تكون استثنائي ورح أحكي شوي هيك عن 2018 حدا عنده أتراض يرفع عيده أحب نفسس خلقة أيها قبل أنا السنة. ما رح أحرق المفاجأة يعني بس أنا حابة لأنه كتير سألوني وكتير في ناس معزبينهم شهر عشر أو فأنا بس بدي أعطي عن كل برج فبتمنى اللي يكون عم يسمعني وفي الحمل عنده سنة استثنائية بامتياز رح يعمل على أخذ قرارات زحل والمشتري عنده عم يدعموه وفي تغيرات بس ما رح أقولها للحلقة القادمة أو للسنة الجديدة في عنا الثور عم بيعيش الحرية والسلام وعنده شعور بالطمأنينة في عنده خطة سابتة يتقدم فيها أنا بقول له لا تقفز فوق الأسوار وتابعنا أول السنة كمان الجوزاء عام للتجديد أنت عم تعمل تشويق لكل برج يعني إيه طبعًا. تعطي هيك لمحة سريعة <تصفيق> في كمان الجوزاء عنده عام للتجديد يعني ما بيعرف من يم ده تيجي العروض والفرص عن طريق الصدفة عن طريق اللي بيحبهم عن طريق العالم اللي مغرم فيه لأنه كتير بدي يصير عنده غرام بهال... بهالسنة الجديدة وراح يشعر خليك على جنب ما بيكفي اليوم ال... الأمر ببرجك يعني مثلا وفي عنده كتير إيج... طاقة إيجابية ورح تكون حياته بال2018 نكهة خاصة. كمان في عنا السرطان أنا بقوله أنت من الناس المرتاحة ماليا بال2018. وفي مفاجآت سرّة بالأمور المهنية بالأمور الاجتماعية وما بننسى إنه زحل والمشتري كمان عندك وفي كمان مفاجآت كتير رح نحكي عنها أول العام. اول اتصال هو صاحب الحظ الاسعد ناتبر يسره اي طبعا يعطيك أهل العافيه اهلا وسهلا كيفك مدام يسرا? يا هلا يلا يسرا معي. <تصفيق> <تصفيق> كانت معك مدام ندى اول <تصفيق> شي الله يسعد صباحكم يا رب يعطيك العافيه اهلا وسهلا بس لا سمحتي بسال عن اخواتي اي تفضلي اعطيني الاسم وفاء 27 12 27 سبعين بنت كاتبي. بنت كاتبي. اه امم ناهدي وفاء عن وظيفه قدمي على ناهدي واحد شو اسمها؟ ناهدة ناهدي 15 واحد و وسبعين كمان كاذبة دلال بس لو سمحتي اعرف شو برجها هي 15 72 ما بعث الميزان او العقرب بس مين مين رجعي عديلي وفاء 27 12 78 وفاء انت وفاء 27 12 78 المكاتب ايه مشان الوظيفي إيه هاي الوظيفيناه دي واحد, واحد أيوه سبعين ايوه بشكل عام بشكل <تصفيق> عام أما دلالي خمسة عشرة بدي عشر برج ميزان او عقرب ممنوع دلالي خمسة عشر العام قديش اتنين وسبعين ولو سمحتي على عاطفي عاطفي والبرج ايه الله يعطيك ويعطيكم ويعطيك منو نا بتحكينا يا وفاء اسرة نصلون في عفواً يسرى منو نا <تصفيق> اي <أه> يلا يكرمك يا رب يعطيك <تصفيق> ألو بنت خيرية سميره كيفك مدام يسرا؟ يا اهلا وسهلا قائد مني للكم الله يخليك يا رب لا تلمضي هو طلع اسمي الراديو شوف لي شو لي ما الحلقة الماضية النبي تذكره معيوني 42 42 اثنين وأربعين الله يكرمك يا هلا الله الأسد 2018 لمحة سريعة اخبار وتغيرات مفاجئة بدو يلاقي حلول مادي لمشاكل سا عالقة سابقا أنا بقول له أمورك رح تنحل رويدا رويدا في أصدقاء ما بعرف يمكن تلاقيهم كويسين مو كويسين تابعنا بال2018 لأقل لك شو هني العزراء رح يكون عندك فرص ورح توكل لك مهمات كتير حلوة بيتعين عليك الحفاظ على اهدافك رح تتكلف بمهمي وتركز على علاقتك بالاخرين ورح تكون العاطفه كتير كويسه وفي عنا العذراء ب 2018 أكتر اللي مثلا مو مزوجين في عندهم زواج او ارتباط كمان عندنا الميزان يلي اليوم كان الأمر فيه انا بقول له هاي السنه رح تعيش اولا على تلبية المطالب العائليه يعني بدي اعطي هذا وبدي اعطي هذا وبدي دير بالي على هذا اكيد بس عندك خطأ ايجابيه وعندك أعطاء لرأيك رح تبط بموضوع بخصص الأسرة ورح تكون إلك كلمة بخصوص عائلي يعني بخصوص مجال العائلي الكبير رح يكون عندك تحمل مسؤولي كتير كبير بحزيران وما بعد الـ 2018 <تصفيق> ألو؟ ألو؟ أيوة؟ يعطيك ألو سهلا ممكن أحكي مع المدام إسراء؟ معك تفضل. يعطيك تفضل؟ المدام أهلا وسهلا آه أنا بدي سمر بنت ترافيقة سمر؟ بنت ترافيقة أم؟ 14 10 1993 14 10 93 بخصوص ولا بشكل عام؟ عام وفي رأس ابن رفيقة كما في راس؟ 31 34 شو مستقبل وشو عوضاعون يعني اي تكرم يعطيك اهلا منين عم تحكينا اهلا وسهلا اعطيك العربة miłujący, nie wiem, nie nie nie nie nie беги о маржи I'm not a good one, I'm not a good حلويا تحت الشير شعر اسود عم بيثير والله لقط فهوا طير نجاي بالأسمارانية لا بل عيون عيوني سود والشعر مجعد حطيت حورا نخده وقلت شوفوا ما حلنيا شفت لا حد العقرب عم بيعيش بصفاء كتير كبير ودفاء عائلة وعنده تغيرات إيجابية والرجل العقرب راح يتكلف بمهمة أو تغيير مجال عمل وراح يكون عنده سفر أنا بقل له احترم رأي الشريك وال2018 راح تكون كتير رأي على قلو بس بنخاف شوي من ضغوطات صحية القوس عم تدعم الكواكب بال2018 وراح يكون عنده مخرج راح يطلع من النفق للضوء مثل ما بيقوله راح يدعموا الآخرين بوظيفة أو بمهام أو طرقية رح يحاول يبني جسور بينه وبين الآخرين وبدي قل له في عندك كتير شيء بيسعدك بالحب أو بالعلاقة مع الشريك الجدي 2018 رح يكون بالصدارة هو ورح يتتحرك الأفلاك بيات خفيلة تحقيق مطالبه في عنده سلطة رح ينجح بكل شيء رح يطلع السلم درجة درجة رح يكون عنده حظ بمهمة بتوكل له بس ما رح قل له إياها أكيد للألفين وطمنطعش كمان اتصال قلب اهلا مرحبا اهلا وسهلا ممكن مع مدام ميسره اتفضلي معك مدام ميسره تسلم كيفك مدام اهلين يا اهلا بس حابي اعرف عن وضع زوجي وضع? جوزي. تفضلي? اسمه سامي. نعم. اسمه سامي. سامي. اه بن نديمي. نديمة. نديمة. اه. نديمي اه خمسة وعشرين وطنعاش. خمسة وعشرين ستة وسبعين. انا ريم بنت عائدة. بنت عائدة. عائدة اه? اه اه بس ممكن تسديلي فوري يوم بختصر لو سمحتي عن غضو السنة وانا وياه وهاكي وشبتم صحيلة بدي اسألك يا ريم في مشاكل عائلية شوي أه هلا نصبت توافق بينك وبينه لسامي كتير كويسي ولكن هو هيك أموره امور الشغل عنده دقرة شوي بتمنى منك انه تنتبهيله وديري بالك عليها الفترة لانه ما مرتاح من جهه الماديات ومن جهة المشاريع او المشروع او الشغل اللي عم يفوت فيه يعني انا شايفه ان نسبه التوافق 60 وسبعين 75 إذا انت تحملت شوي هالفتره ما عنده تعب غير هالشهرين هدول بس راح تعيشوا اجمل ايام حياتكم بالشبات وما بعد يعني هلا مثل اللي عم تاسسوا لشي راح يروح معكم الخير والمال لقدام احسن ريم لت كثير ضغط على سامي من شان صدره بيصير عليه ضغط بالصدر بس أموره بخير إن شاء الله. لا طيب ماشي. أنتوا غير هيك؟ لا قلك أنت؟ أيوة. هلا لك أنت؟ اسمك كثير ضعيف يا ريم إذا يا ريم إذا بتحاول أحد يناديك باسم تاني بيكون أحسن بتكون أحوالك منيحة بتكون هلأ مأحلاكي ومرحةني ومبسوطة بس بعد شوي أنا بشوفك إنه هيك بيصير عليك شوية حزن أو نكد. <تصفيق> هذا شيء مو بيديك انت بس شوي تحمل لهالشهرين الشهرين هدول اللي بيصير فيهم تغير بالكواكب بيصير شوي الضغوط وبتتغير نفسيتنا مثلا و... يعني متحمل شوي بس عن جد 2018 كتير منيح لألكون وانتو صاركم أربع سنين وضعكم مو زيادي يعني عرفتي ايه مصبب ناوي ويتواف بي هيك شيء؟ لا ما في قدامه هيك شيء أهلين ريم بس حاولي يا ريم غيري اسمك او الغير ايه طبعا خلي انت بالنفوس بس ينادوا لك بالمنادات غير شيء صحينا يعني انت اللي بتحبيه اذا بامكانك ترجع تتصل فينا الحلقة الثانيه مثلا او بعد شوي مشان نعطي فرصة للغير في رقم ثاني احكي لي لا نفس الرقم نفس الرقم بعد شوي ايوه ايه طيب اهلا وسهلا يا هلا يا Dziękuje كما في عنا الدلو 2018 رح تدخل على حياتك بعض التعديلات رح تعالج أمور طارئة تحصل على شعبيل كبير كبير أنا بنصحك باعتماد الليوني بس ما رح أقولك عن الشيء اللي رح تتعرض له رح يكون سبب لشهرة كبير كبير كمان في عنا الحوت أنا له التزم بالعمل عندك تغيرات بعام 2018 بحياتك الشخصية في شيء بدأ على سفر في شيء بدأ على تغير مكان رح تقدر تعطي رأيك بسهولة ورح ترضي كل شيء حواليك بس كمان في مشروع رح تدخل فيه ورح تكون أحداث كتير حلوية بال2018 شو اسمك, شو اسمك, اسمك, شو اسمك, شو اسمك, اسمك في كمان على الفيس يسرى يوسف عم بيقول اسم أمه عفاف و... اسم والده يوسف، اسم الأم عفاف، عشرين ستة ثمان وسبعين، وعم بيقول لك شوف فيلو إنه هو ضيع مبلغ ثمان وسبعين، إنه إذا بيرجع المبلغ يلي هو مضيعه بدو يعرف قالوا إيد حلوان طبعًا، <تصفيق> ما باخد, <تصفيق> باخد شيء رجع له ماله، هو والله يبارك له. كمان معنا اتصال، ألو مرحبا. تبي يسأل عني وعن أمي وعن أبوي اتفضل حبيبي حبيب. مين معنا؟ بهاء ابن يسرا. بهاء؟ ابن نيسرا ابني أنا؟ <تصفيق> <تصفيق> أنا ما قلت لك تدرس يا بهاء وما تتصل فيني لم يكون على الشغل <تصفيق> <تصفيق> بهاء شو هو والدك؟ <تصفيق> هذا أخذ جد بهاء <تصفيق> ألو ألو معنا اتصال ألو مرحبا اهلا متمنى على الطفل اللي من شوي انه يرجع يتصل أي مين معنا؟ ديما بنت لبينه ديما بنت لبينه بنت عشر تسعة أربعة تسعة عن كل شيء إذا تريد العاطفة والعمل وكل شيء من وين عم تتصلي فينا يا ديما؟ من عن كل شيء؟ بشكل عام موظفي انت لا ولا ايدك راعيه عيونك اهلا ولا مره بتمرق ولا مره بتمرق ولا ولا جديد شي شقرة وشي بالشارع وشو ما بتريد كلو تحت جديد موسيقى من شان يوسف بن عفاف عشرين ستة وسبعين رقم خمسة وسأل على المبلغ من المال ايه له وان شاء الله من هون لشباط بين معي انه بيرجع يعني خلال فلت شهور اربع شهور او اربع اشارات بيكون ما عادة بيروح ما بيرجع خصوصا المبالغ في معنى اتصال ألو, ألو أهلين بهاء أه. وين رحت يا بهاء خلص الله خلص الوحدات نجل. آه حبيبي معنى يسرك عم تمزح معك فتفضل عز الدين حسا عز الدين ابن شما عز الدين ابن شما ابن شما البر عشرين ستة خمسة وخمسة خمسة وخمسين بيشكي من, من وجع برجلي اه أيه من اه مع شميون عمت يا بهاء نلاطقين اه في اسم تاني يسرى بنت كاتبي يسرا بنت كاتبي واحد ستة واحد ستة ستة وسبعين ستة وسبعين ما بدي اسألك لك يا بهاء كمان ما سجلنا المواليد بهاء بن يسرا الموليد اتماني ستة, اتماني ستة 2005. ألفين وخمسة تكرم عيونك يسلمو ايدك الاب بالشهر السادس والام بالشهر السادس وبهاء بالشهر السادس بيطلع لنا منه الحلوان <تصفيق> <تسجيل> <تسجيل> <تصفيق> <بي>. أهلين اهلين بها <تصفيق> ألو من معنا؟ ألو ما في إسم ما في حدا؟ نعم معنا في اتصال. ألو. ألو. أيوة. مرحبا. أهلا وسهلا. كيف أخباركم؟ كيفك أنت؟ الله يسلمك يا رب. مين معنا؟ أنا نحكي مع المدام يسرا. تفضلي عم تسمعني. تفضلي؟ كيفك؟ شو أخبارك؟ يا أهلا وسهلا. بس أنا ابتسام بدي أسألك عن حالي. زمتريدي. ابتسام؟ اسم الوالدي؟ حيات. حيات؟ 25 تلاتي تلاتة وسبعين. تلاتة العمل والمال والعاطفة. أه بدي سالك عن أولادي إذا سمحتي. اتفضليه. عندي حيدر درستا واحد مع نو تسعين. واحد. مع عن والعمل والصحة كمان عندي مدار تسعة سبعة 99 99 99 سبعة. سعوت شيء سعوت بدي حقوق بتشوفيلي إذا زم... يعني هالفرع مناسب لإلو إذا بريده. والعمل والصحة والماء بدي اشتريك بس الساعة اخر اسم في عندي جوا بنت علا جوة بنت علا 15-10-2010 2010 ايوه من وين عم تحاكينا يا ابتسام؟ من اللازقية تكرم عيونك. شكرا, شكرا يا هلا هلا وسهلا <تصفيق> اتصال أهلا مرحبا اهلا وسهلا اهلا مين معنا مايك فضيلة فضيله ايوه بنت بل... مين بنت لطيفة بنت لطيفه ستة واحد ستة وسبعين ستة واحد ستة <تصفيق> واحد <تصفيق> الصوت ما كتير واضح معي نعم اه ستة سبعة شو شو بدك معلوماتي سرا كأمامة. اه واحد ستة وسبعين. ستة واحد أوكي. ستة وسبعين. أيوة. معيونك. اعطي الموارد اختلوا لو سمحتي تفضلي. قدري. قدري. بنت بنت ايوة عن الصحة اذا بتريدي بكرة عن هيك شوي صحوصات ويدكو عن الصحة بشكل عام الصحة بشكل عام أيوة. من وين عم تحكينا يا سيد فضيلة والله ملادي ايه تكرم عيوني بسلامة يا هلا Wszystkie 23-25 عم اتلقى اتصالاتكم ومعنا كمان اتصال مرحبا اهلا وسهلا كيف مدام يا اهلا وسهلا اه انا سلوى بنت عزيزي 14-3-8 سلوى بنت عزيزي 14-3-8 بس اسمك مدام عندي مقابل يا واحد وعشرين مقابل ولا شو بس رجاي عاطيني 14-3 86 بس عندي شرينا واحد وشرينا واحد وشرينا واحد وشرينا واحد وشرينا واحد وشرينا واحد وشرينا واحد وشرينا واحد وشرينا واحد وشرينا واحد وشرينا واحد واحد وشرينا واحد وشرينا واحد من اهاري بقول هالمرة تركت على طول كل مرة من اهاري بقول هالمرة تركت على طول برجع نستحو نخجول و بإلا عندك رحضل معنا اتصال ألو ألو مرحبا اهلا وسهلا ألو ممكن فينا أحكي مع المدام يسرا يلا عم تسمعي تفضلي بنتي دعاء, دعاء بنت اتحاد اتحاد أيوه يوم 8 شهر 8-6-92 92 عن كل شي عن, عن كل هي بالجامعة بس عن الارتباط وعن كل شيء ألو ممكن وفيني كمان عن برجي طيب ألو ممكن عن موارك اتفضلي مو بعرف اي يوم بالضبط اتحاد الثامن ايوه اتحاد بنت كوثر بنت كوثر 8 مم. شهر الثامن مواليد 71 ماني ماني 8 ماني 8 لا 8 شهر الثامن بس مو بعرف أي يوم آه ازموكه وقديش الموليد 2 71 71 انت مو ظفي شي أيوة عم يصير معك وجع معده بهالايام هاي والله يعني عن جد بهالشهرين تبهم من وجه المعدي الاتحاد تكرم عيونك يلا خليك معنا <تصفيق> نتلقى الاتصالات ف... اليوم الأمر بالميزان يعني عم, ي... عم نسمح له نحن أنه يعني يضوي علينا و... وقلنا هذا شغلكون و... <تصفيق> <آه> بس يكون <تصفيق> الأمر بس يكون الأمر بالميزان بيعطي طاقة إيجابية للكل عن جد و... وبصير تغيرات وفي عنا بشهر 12 حدث فلكي كتير آه مهم. آه مهم رح يكون الحدث الفلكي بشهر 12 ب13 13-11-2017 راح يكون اقتران بين كوكب المشتري والزهرة راح نشوف الأمر العملاق كمان بال3-12-2017 راح يكون عنا زخة شهب كتير عالي راح تصل زروتا لـ 120 شهاب بال صح هذا هو اسمه الانقلاب الشتوي او الظواهر الفلكيه اللي راح تصير راح يصير حدث كتير حلو راح تكون بدايه خير لعام جديد ان شاء الله بال... هلا هيدا... هذا بدي يصير ب 13 11 2017 شهر 12 بسمع. مين معنا؟ انا ريم الصوت شوي ضعيف آه؟ يلا عم تسمعك تفضلي شو الاسم؟ ريم أنا بتحكيت معك مدام يلا عم تسمعك سامي يا. مشان سامي ضيوب سامي ضيوب ما عرفت مين؟ ريم بنت عائدة هلا عطتيني الاسم؟ ايه هلأ ايه, ايه ريم ايه مشان وضعه افتح مدام انا كنت بحسوا كانه احيانا بضل مرتب او هيك شغلات في هيك شيء وكان من فتره عنده مشكله ان حبس من وراها عشرين يوم بس في شيء حواله مشانه يمكن انا قلت لك انه انتبهي على شيء بخص صدره ايه هيك شيء ايه, ايه ايه يعني هي منطقه من عند الرقبه لنص الظهر ايوه ايه طبعا هي بدا انتباه هو مشا مشكلة بلسا في شيء حواليه مشانه. نعم المشكلة هو كان واقع في عنده أحسن. مشكلة قانونية بدي تسأل عنا إذا أسا في مشكلة بال... هلأ هالشهر مروا موترة إيه؟ بس على 2018 أولا وبعد كتير أموروا منيحة وأنا مشان اسمك قلتدي مشان غير اسمي نفقيت لإسم أنت بدك تعطيني أسماء وأنا بحسب لك عليهم يا ريم آه آه هي كده كان، الله يعني في ريم اللي... أنت اختاري ثلاث أسماء ورجعت تسلي فيها لمدام أي الأنسب مثلا آه طيب اهلا. اهلا. اهلا. كمان في سامح بعتلك لك على المسنجر بده يسأل عن ريم ريم بنت أميرة تسعة ثلاثة ألف وتسعمائة وخمسة كمان معنا وفاء بنت كاتبي سبعة وعشرين وفاق انت من النوع الكتير طيوبي بس هلأ كتراني عصبيتك انا بدي اقليك انتبهي من وضع صحي يعني من عصبيتك رح تمرئ بيديق صحي ريت هيك تتحلي بالصبر شوي رح تقدمي على اوراق والاوراق رح تتوقع ورح يكون بداية 12 خير لقري لقليك ارقامك فيها سبعات فيها ارقام مفردي رح يكون وضعك كتير احسان أنت من النوع اللي مرأتي بتعب من 3 سنين بس هلا أنا الأوان لانه ترتاحي ناهدة بنت كانت 15-1 قالت لي بشكل عام 15-1 يعني جدي كان عليها ضغوطات بس أنا في أمورها من أيلول لهلأ وبعد أمور منيحة في عندها تحسن بالرزقة ودلال من النوع العنيد جدا جدا وبتتشبس بقراراتها أنا بقال له هدي شوي خلي اللي حوالينا يحبونا بالكلمة الطيبة وما نعطي قرار وبعدين نرجع نندم عليه نهي من النوع اللي بيقدم على مثلا مشروع وبس حين قيطاف نتائجه بتكوني مليتي وتعبتي لازم تتحلي بالصبر أكتر من هيك وإذا بدي حكي عن وضعك بشكل عام 80% بال2018 وضعك رائع دلال بنت كاتبة 15-72 طلع رقمك 3 يا دلال انت من النوع اللي عم تشتغلي عم تشتغلي وما عم بيبين في شي نهائيا في عندك فرص استثنائية فرص استثنائية بال2018 في شهر 12 توقيع على وراء في شيء في عندنا كمان بشباط وما بعد شيء حدث بيتحدث عن خطوبي او ارتباط ورح تكون من ازار وما بعد امورك افضل بكتير Dziękuję. حب أقطع هالأغنية بس بدنا نأخذ الاتصال قلو. قلو. مرحبا أهلا وسهلا. فيكي مدام ندى. يا أهلا و ميت سهلا. يا غرام يا أهلا غرام والله. السلام يا رب أهلا وسهلا فيكي. فيكي مدام يسرة. الله يسلمك يا رب يا أهلا فيكي. أهلا حكيت معك مرتين أنا بس ما جاوبتينه. أتكلم معك زكري بالاسم؟ قلت لي هلا بجاوبك بس ما جاوبتينه. أشوف اسم؟ أصبحتك إسمي وأسماء أخواتي يعني شعيديهم لأنه ما منتذكر أنه عم نهمل أسماء بس تفضلي حاجة. كيف الأولادك إن شاء الله بخير؟ والله الحمد لله سناء بنت سميحة يا سناء قلت لي رح شوف لك وما شبت لي <تصفيق> يا, يا سناء أنا يعني. بتذكر جاوبتك جاوبتك, ما جاوبتك. أنا انتر... ما بهمل ولا اسم نهائيا انتر... لا قلت لي مرت جاي تصال بس بسكرت قلت لي مرت جاي انطرتك ما جاوبتيني ثكيه اسراء قالت لي قالت لي يلا سنه هاتي موليدك. ما فيني رايونات طيب مو ب... يعني محطة. مو في حدا بده يخطبك اسمه علام طيب ايوه شفتي اني جاوبتك انا وما لي نسيان <تكتش> الموضوع <المرضن>؟ هلا <حدولي> الهاتف <تكتش> جاوبتك جاوبتك هلا شوي <تصفيق> سبتة وسبعين بتذكر جاوبت أنا ما بهمل ولا اسم حتى لو حكيت الكلمتين متلعتلي ما تفضلي شو الاسم الثاني سلوة بن سميحة. 24 8 24. 8 8 بنت أربعة وسبعين أربعة وعشرين أيوة وسبعين الطويل عشرين واحد واحد. نعم. ايه? واحد. ايوه. العام. ايه عن الارتباط كلها. ايه معرفنا السين. أي ما... ايه عام. ايه خمسة وثمانين. بس يا سناء هل عم تقولي انت وعلام زعلانين من بعض? ايه والله. طب شو بدنا بيساله فادي هلا شو في وضعك شو في علام شو بقصة? يلا <تصفيق> <تصفيق> بعدين ليكي بيصحه قال دائما وقت تتزاعلي انت وحبيبك ما تطول كتير بشان ما يعرف قدي الحياة تت رائعة بدونك. عم جد <تصفيق> <تصفيق> هلا عم نمزح معك أكيد يعني إذا تحبي تعرف في العلام هره. معطينا المواليد والله ما بعرف إلا خمسي واحد اسم أمو أميرة ما بعرف والله المواليد أوكي سنة أهلا وسهلا الله يبارك فيك, فيك شكرا أهلا وسهلا تباكي سرق الكوني بعد إذنين والرأة من الكوني الله ما عايز تتوصي فيه لسنة عندك كتير طلبات طبعا طبعا ما نحب المتصرفين أهلا وسهلا لو كل الناس المصرية. عم يسألونك للناس و... وأنا زعلاني عن جد من سنة لأن وأنا جاوبتها كذا مرة يعني. هلا عم بيصير إنه أو... أحيان بيحكوا وبطلوا يسمعونا. ف... إيه أو مثلا بتقطع الكهرباء أو مثلا م -م. ما بيضلوا معنا على السماع. في عنا ست خيري س ست سميره بنت خيري اثنين عشرة اثنين وأربعين إذا بتتصل الحلقة القادمة ما رح تلاقيني الحلقة اللي بعدها بتلاقيني يا سميره. <تصفيق> بدي إلا للست سميره بدي إلا في أحداث كتير حلوة رح تصير معيك بالألفين. 18 طبعا هذا الحكي راح يكون من بداية السنة خير بس هلأ في عندك توترات لهيك عم قليك أنا أنه بدك تحاولي تهتمي بصحتك كتير ونترك الناس بحالة يا ست سميرة سمر بنت رفيقة 14 عشرة 1993 طلع رقم 2 آه سمر آه في شيء هيك حدث حلو بخص توقيع وراء في شيء بيخص وظيفي في شيء بيخص حياتك الشخصية انا بقول لك طولي بالك ومجال العائلي خلي كلمتنا حلوه لانه احيانا بتحكي كلمه فاخواتك او الاخرين عم ياخذوها انه كثير ثقيله عليهم لهيك هدي يا سمر كمان انت محبوبة كثير من الجنس الثاني لهيك بقول أنا انا حاولي نقي بعقلك مو بقلبك انت عاطفيه كتير كتير في راس ابن رفيقة كمان واحد وثلاثين الثلاثي الأربع وثمانين في راس من النوا من الناس اللي بتتعب كتير كتير وبتاخد يعني مثل ما بيقولوا مصارية بتعبة في عندك مشروع فشلت كذا مرة فيه وهلا راح تبلش أي شيء بتحابي بتبلش فيه بلش هلا لأن حظوظك كتير أحسن من أول في راس عندك حرف السين أنت من الناس اللي بيحكي كلمي وما بيتراجع عنا عصبيتك لا تخليها تدخل بقراراتك اللي بتعطيها للعالم أنا شايفي أمورك أفضل حتكون بشباط وما بعد كمان عنا اسم فضيلة بنت لطيفة ستة واحد الستة وسبعين طلع رقمك الاثنين كمان في ارتباط أنت من الناس اللي كتير كتير عنيدي وما بتتنازلي عن قرارك اذا اخذت قرار يا ست فضيله عندك حرف التاء اثنين يعني انت من الناس اللي بيمشوا بمشروع بتكوني متشجعه له وبتسكر فجاه قدامك لهيك بلك انا حاولي دائما ما تمسكي اكثر من بطيخه بايدك لانه انت بدي اشتغل هون بدي اشتغل هون بدي اشتغل شون وهذا الشي غلط لانك عم تمشي بالمشروع بس عم يجي يوم انه قطاف السمار عم تكوني مليتي او لغيرك اخذ تعبك لهيك بلك انا خليك بمشروع مشروع معين إذا سألتيني على الارتباط أنا عم شوف حزوزك بالنص الثاني من السنة في زواج بس هلا الأمور المالية راح تتحسن شوي شوي قدرية بنت لطيفي أربعة أربعة لثمانين صحيا هالشهرين رح يكونوا كتير آسين من ناحية الصحة ولكن مو كتير كتير يعني فيني أقول في فرج يعني أنا شايفت قدريك اليومين ثلاثة وعنده تعب أمورك بيتحسن من أول العام قدري من النوع اللي إذا يعني وش علاسه بتأخذ دواء وش عتايدة يعني مجرد الوجع تأخذ دواء أنا لك لا يعتمدى على الخضار والفواكه معلقة زيت كل يوم الصبح بتحسن من نفسيت الواحد بتحسن من معدته بتحسن من الجهاز الداخلي لإله أو الهضمة المهم هالشهرين فيهم تعب صحي ولكن من اول العام وما بعد أمورك أحسن إن شاء الله ألو أيوة بس يا صوتك شوي صغيرة. مع مالي سامعتك أه... مع تفضلي بس بدي اسأل عن أخي عروة عروة ابن ياسمين ابن ياسمين يوم شهر وسنة أربع و... أربعة وتسعين ماشي. من وين عم تحكينا منظرته ادكرم عيوني ماشي اهلا <تصفيق> وسهلا <تصفيق> <تصفيق> معنا اتصال كمان الو مرحبا اهلا وسهلا قدم بجب... اذا من ولا الغراء غرام. جيسك يا حياتي الله يسلمك انت كيفيك تأخذك الحمد لله هاي ندى بجمدي كمان بتسلم عليك سلم عليا يا وما بكل كما يا عمرين اهليني يلا عم تفضلي مرحبا بجم يسرى يا اهل وسهلا حياتي والله الحمد لله الله يخليك ممكن اعرف علينا لينا بنت جميلة لينا بنت جميلة 4-4-80 جميلة 4-4-4-80 اهي اذا عندها شو اسمه طرح او إذا عندها شو؟ إذا عندها يعني هي عم تنزق ألو. اهلا وسهلا بنحكي مع المدام يسرا بنحكي مع المدام يسرا معنا انا ريم اهلا يا ريم مشان الاسماء في عندي احلام احلام احلام ايوه ثلاث سلاف ميساء نوال ايوه كان اسم ايوه ايوه ايوه اسم منهم يسرا. كان اسم ندي عائدة. والله شو رأيك بأحلام خلينا بأحلام أحلام عندك أحلام أو سلاف هدول اسماء كتير مناسبة لأسم عائدة سلاف هو أحلى بالسين انت دايما بتنصحي في حرف أوي. اللام وهي عنيدة يعني, يعني أه. أه. أحلام نفس الشيء أحلام يعني لهيك قلت لها سلاف أو أحلام وكيف وضع هذا الاسم؟ بيكون عنده رزق بيكون عنده قدر تحمل وأيامه بتكون كويسي بس مدام أنا ما فيني يقول لجوزيفون المادي لهيك اسم ما في مشي دولي نادي باسمي القديم ولا لازم كمان هو يعرف هلأ م... مو شرط وإذا يعرف يعرف بعدين يعني هلأ مو شرط المهم واحد اتنين من أصدقائك وأولادك نادي عملي صفحة على الفيسبوك باسم أحلام وبعطي له طلب صداقة بصيري نادي لك أحلام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب ماشي شكراً كثير لألي أهلاً سهلاً في عنا ميرفت بنت وسيلة تسعة ستة تسعين طلع رقمك يا ميرفت إداعش يعني أنت كتير كتير ميزاجي عصبين نيراني ولكن ما في أطيب من قلبك متردد بقراراتك بس إذا أخذت قرار مستحيل انت تراجعي فيه ميرفت فيك شغلي حلوه انه مثلا بعصب فورا وبرضة فورا خدي موقف يا أختي خدي موقف صار لك أربع سنين تعباني ولكن هلا هل إن شاء الله بإذن الله على العام الجديد في كتير خطوات رح تاوي ومن هلا انت عم تقولي بدي ساوي هيك وبدي ساوي هيك حظوظك بشباط وما بعد احسن ولكن هالشهرين مكانك راوح في عندك توقيع ورق وراح يكون توقيع الورق بدايه لشيء حلو بحياتك ان شاء الله باذن الله سا كمان بهاء هاد ابني <تصفيق> بهاء ابن يسرا صح <تصفيق> بهاء اللي سكر وخلص الوحدات وانا لمت حالي قلت يا ليكون زعل مني بهاء ابن يسرا 8-6-2005 ما شاء الله عليك يا بهاء يعني انت لولا عصبيتك وما هيك تمسك هالغراض وبتزدتها لورا ظهرك وما لك سائل على حدا ما في احلى منك بس وهالشي كمان انت كويس كتير من الناس اللي بتحمل مسؤولية عند من صغره بتحمل مسؤولية صحيح عصبة ونيرانة وفاير بس ما في أطيب من قلبه وفورا بيروق أنا شايفته بيطلع من أرباب الأقلام وعنده ذكاء كتير قوي واسمه على سفر مستقبلا عز الدين ابن الشمة 24-6-55 نفس الشيء يعني أنا بشوف أنه منكون قاعدين ومبسوطين وعز الدين هيك بينكد عليهم أنا بقول له هدي شوي شو بك يا عز الدين يعني الدنيا خلقت بسبعة أيام عطوني كذا وشيلوا كذا إذا أب آهد ومنكد <تصفيق> عائلته خصوصا يوم الجمعة بيكون مانوسوري بس ما في أطيب من قلبه يعني مثلا بيساوي هالشغل بيقول بحبهن كثير وفعلا هو محبوب بيعطي يعني بيعطي قلبه صحيح. لعائلته بيقوله دائما إذا الأب يوم الجمعة منكد عائلته بيكون مانوسوري <تصفيق> لازم <معي> <تصفيق> فهو يعني بس الأمور العام كتير كويس لألول السنة اللي بتجي بس صحيا خليه نتبه من وجع مفاصل ماديا الأمور في تحسن وبلشت معك من شهر العاشر من شهر تشرين الأول وما بعد يسرى بنت كانت بواحد ستة ستة وسبعين متفقين كلياتهم بشهر ستة لهيك بيحملوا نفس الطبع بهاء مع أمه كتير كتير رايقه قلبها طيب حامل هم العائله ولكن فورا بالضوج يسرا حاولي تهتمي بصحتك اكتر من هيك يعني انت عاطي الاسره وناسي حالك ناسي صحتك ناسي مثلا انت شو ناقصك حاولي تهتمي بحالك شوي وعندك حرف الك الكاف اعطيتك هيك قدرة على تحمل المسؤولية أكتر يعني ما عم تخلي مسؤولية على حدا أنت كلها حاملتيها لهيك أنا بقول لك هدي شوي أمورك بال2018 كويسة عم تأخذ دور الرجل وداخ دور الولد وعم تأخذ دور الشغل بالبيت وشغل برا وشغل هيك عندك حرف السين كتير رائع لألك وست سنين وانت بتعب وب يعني بتنامي على المخدة وانت عندك قلق لهيك بقول لك هدي بالك انتبهي لي من شي بخص توقيع ورق بالفترة القادمة وفي تغير عقار لألك كمان في عنا اسماء في عنا ديما بنت لبنى 14-9-86 لبنى لبينا لبينا ديما بنت لبينا 14-9-86 ديما يعني تعباني عندها تعب عن جد كتير يعني بحياتها العملية بحياتها بالأسرة عندك تعب في حتى ارهاق كثير انا بقول لك اعطي حالك فرصه وروحي غيري جو يا ديما التاء المربوطه باسم الوالدي وباسمك بسال عليك في عندك توقيع وراء على شهر كانون كانون الثاني وهلا مهما عملتي ما راح يزبط معك شيء لانه هالشهرين هدول كثير ضاغطات لك يا ديما بس حاولي هيك تغيري جو مشان تصير امورك احسن أحياناً تغيير الجو غرام بيخلق راحة بال وطمأنينة سلوى بنت عزيزي تلا أربعتاعش تلاتة ستة وثمانين من شان المقابلة اللي قلتي لي عليها يا سلوى المقابلة بعشرين أو بواحد وعشرين الشهر لأمور ميسرة انت كلي على رب العالمين وحتى أحوالك حلوه يفصل لك سبع شهور تعباني العين المفتوحة مع حرف السين عم, تعطيك... عم تعطيكي عم طاقة أحسن وعم تعطيك حظوظ أقوى من الأول في عنا كرم ابن سلوى 26 عشرة لألفين وواحد كرم اسمه كرم وهو كرم يعني بيطلع كتير روحاني رحماني بيحب العائلة فعلا بيطلع كريم مع الكل أنا بظن من أهله جابوه جابوا جاب الخير معه من الناس اللي مستقبلا كتير بيتحمل سر وبيتكون أموره كويسي هلا ما منحكم عليك كون هو بسن مراهقة أو بسن تعب بس لأنه بتعب الأسرة هلا عنده نجاح كتير حلو ودائما بفاجئ الأهل بعلامات كتير كويسي لهيك أنا بقلهم لأهلته انه بس شوي تحملوا معه وبعدين شوفوا حزوزه كيف رح تصير ابتسام بنت حياة 25 وعشرين عن العمل والمال والعاطفي او نحن كتير نسأل أو ترشي شيء عن العمل والمال آه ابتسام آه كان عندي تعب من سنتين انت من الناس اللي بتحملي مسؤولي كتير بتحملي همك وهم العائلي حتى كمان أنا شايفي في نقل من مكان من, من مكان لمكان أحسن نقلت, نقلت وضع مش شرط تكون نقلت عقار يعني احتمال يكون وضعك تعبان وبعد فترات تتحسن الأمور معك في عندك شغل يعني فترة العمل بتكون متقطعة مثلا رح تشتغلتهن ثلاثة شهور بدك توقفي فترة وبترجعي لبعد آذار ألفين وثمانطعش لايصير عندك ثبات بالعمل في مشروع صغير بدك تشتغلي عليه وراح يضبط معك والعاطفي رح تكون أكثر راحة بأيار وما بعد في ارتباط انت يا محبوبة كتير من الرجال ولكن مالك حظ منهم لحقك حسد كتير كبير حاولت تحمي بالمي والملح كمان في عنا جوا بنت علا 15 عشرة لألفين وعشرة جوا عنيدي كتير احيان نكدي يعني ما عم تثبت حركي كتير ما شاء الله عليها بس ولكن عندها ذكاء كتير حلو يعني بتكشف الواحد من عيونه من نظرة بتعرف شو بده ما تخافوا عليها أمورها كويسة بس خلي الوالدي دائما قبل ما تنام ترقية بقيت الكرسي سبع مرات لأنه عليها حسد أو عليها عين أو حسد وكتير بتنقذ وهي نايمي حيدر ابن حياة 26 واحد 98 حيدر هاي السنة كتير كانت تعب عليك أنت من النوع اللي كتير طيب مزاجي عنيد في كلمة الآخرين كتير بتأثر فيك وعندك ردات فعل كتير عنيفة وبعد ما تصير ردة هالفعل بتقول يا ريتني ما عملت هيك أنا بقول لك حاول تهدي شوي وفي بالدراسة إذا عم تدرس راح تكون حظوظك كتير حلوي وكمل وأنا بتمنى منك أنك تكمل دراسي وعلى العمل قريبا جدا راح يعلى شأنك ويعلى اسمك وفي ترقي بالعمل وفي مال إن شاء الله قادم وال2018 كتير كويس لألك كمان في عنا مضر ابن حياة تسعة سبعة التسعة وتسعين سألتني والده أنه بدي يفوت حقوق يعني منيح حلق له ولا لا بالعكس ممتازي واسم مضر كتير بيتحمل مسؤوليه يعني مضر أكتر شيء بيتعب بالعاطفي لأنه كتير عاطفي هو لهيك له أنا ما ترطيب تحاول تخلص دراستك قبل ما ترطيب هلأ يا مضر بتكون أمورك أحسن بالدراسة وفي نجاح وكل سني بسنة يعني الحمد لله ما بي شيء بيأثر على دراستك وعلى عمل قبل أول السنة ما فيه كمان دعاء بنت اتحاد 8-6-92 8-6 يعني تعب يعني صلى تقريبا سني هاي السنة كتير كانت تعبانه دعاء عاطفيا أه, بالرزقه بالشغل بكل شيء من الناس اللي بحبوبي كتير كتير ولكن حظها بالارتباط كتير عم بيكون فاشل انا بقول له اختاري, خ... اختاري بعقلك لا تختاري بقلبك في ارتباط إن شاء الله راح يكون على واخر السنة كزواج يعني النص التاني من السنة راح يكون أحسن من نص الأولاني من السنة اتحاد بنت كوسر 8-8 الواحد وسبعين عنديك تعب كتير كان هاي السنة في عنديك عمل جديد يا اتحاد وانت النصائح اللي بتنصحيها للآخرين لو ياخذوا فيها كتير بيرتاحوا امتعبك الوضع العائلي وخاصة بنت امتعبتك كتير حتى رقم 8 تعب لأليك وانت من الناس اللي كتير بي يعني ما بتهملي شي بت يعني بتلاحظي على أدق التفاصيل لهيك اللي تطولي باليك في عندك عمل جديد احتمال يكون مشروع صغير بس رح يكون النجاح فيه كتير رائع ولقدام رح يتطور ويكبر صال. ألو. ألو مرحبا. اهلا وسهلا. سيسي. تمام. يعني ازا بتريد بدي سأل عن اميرة بنت تركي بتاع المربوطة اخرى. اميرة بنت تركية. تركي. ايه شهر ايداعش تلاتة وستين. ايداعش واليوم? والله ما ما بعرف ايه, إيه شهر اليداعش تلاتة وستين. احمد ابن خديجة وستين. بس ما بعرف يوم شهر هي بيكون عمي في محكمه بينه وبين أمي مشان أرض أخذت م. حكم مرتين ورد هو الاستأنف مع أنه استأنفوا وأخذنا الحكم رد رفع هو دعوه بس تشك إذا بتاخذ حكم لصالحة أي تكرم عيون الله يعني المحكمه بين أحمد وابن أميرة بين أميرة وأحمن م. أي عينين طيب تكرم الله يكرمي ماشي تندم وحياة عيوني بتندم بدك قهرني طيب شي رهيب ومجرد لما بترجع يا شو بدك تندم شو بدك ريم بنت أميرة تسعة ثلاثة الخمسة وتسعين مع سامح بس ما عاطيني اسم الأم آه ريم حظوظة كتير كويسة بالعاطفه وفي نصيب قريب سألوني بس على العاطفة هون في عندي سناء بنت سميحة 28-12-76 لأمور رح تتحسن يا سناء انت ضامرة ضمير وأمورك بيتحسن بس انتبهي على وضع صحتك بالفترة القادمة وفي عندك تغيير وضع للأحسن سلوى بنت سميحة 24-8-75 سلوى الشيء اللي انتي خايفي منه ما رح يصير بالعكس أمورك لا في عندك حرفين سين يعني ما رح يكون عندك يعني انه يقامي بمكان معين لا رح تكون الحياة رح تمشي مثل ما بتمشيها انت انا بتمنى منك بس شويه هدوء لشهر 11 رح يجي تقيل عليك شوي رح يوقف بمجال المادي قدامك ضيق رح تتحسن امورك بال2018 في مشروع او في توقيع ورق او في نقلي لاليك كتير كويسه في عنا فادية بنت سمية عشرين واحد الخمسة وثمانين سألتني على ارتباط قريبا جدا رح نفرح فيك يا فادية في عنا لينا بنت جميلة اربعة اربعة الاثمانين الصحيح سألتني عن حمل انه هي حامل بالشهر الثامن فانا بقولها رقم اربعة كتير ضعيف ولكن أه نحنا أه نتوكل على رب العالمين واملنا بالله كبير بين عندي هون في سبات ولكن رقمه اربعة خليها تاخد راحة وراح تكون حظوظة كتير كويسي انا شايفت ان شاء الله باذن الله ما في تعب الفترة القادمة هذا كانت حلم كانت حلم سكوتي وتواسي وصلي I'm <تصفيق> عن ما أجيتك على الفيس في عنا عبدالعزيز مرتيبة 11.5.77 في عنده نقل من محل لمحل أفضل في عنده بيع عقار في الأمور رح تتحسن أحسن من أول في عنا ميلاد بس ما ذكر اسم الأم 1.1.71 واحد واحد خزوزك بالسنه الجاي بتكون أكتر راحة يا ميلاد ولكن حاول خفف عصبيتك هاي, هاي الشهرين هدول صلك بتعب سبع سنوات واللي جاي أحسن في عندك نقلة وضع بتخص عمل في مشروع بكشتغل فيه وأنا شايفتك على سفر كمان في عندنا رنا بنت فايزي 24-95-96 إذا عم بتقدمي امتحان أو عم بتقدمي على وظيفة أو بتمني على تقدمي على أي شيء أنا شايفي الحظوظ أكتر وأقوى من الأول بكتير ولكن تحلي بالصبر شوي يا رنا كمان في عندنا يمكن هذا الاسم ما قلته أنا فراس إبن رفيقة 31-3-84 نقلة الوضع رح تكون أحسن بالسنة الجديدة وفي أخبار مفرحة وعن جد بالشهر التالي وما بعد في أحداث كثير يعني رح تتحسن معك ورح يروح كل التعب يعني 2018 فيها راحة لك كثير يا فراس والزهره بخفيكي بعيوني وعدوني يا بعيوني من تشرط تشرط وما كانوا وهدوني كمان عنا اسم ولاء بنت فيروز 27 4 91 في عنا صار كثير و... طبعا في عنا ولاء بنت فيروز بنت فيروز 27 4 91 يعني أنا بدي أقول إنه في ارتباط قريب جدا يا ولاء بس كتير كتير يعني ولاء أنا يمكن طلبت منها قبل هالمرة تغير اسمها وعليها تابعة 27 أربعة راح تكون سنة الألفين و18 كتير كويسي لأله والارتباط راح يكون أنا بظن بوقت قريب جدا جدا يعني في حدا بدي حكي معاه بس هي ما عم تعطي وجه لحدا ما بعرف ليش في عنا كمان اسم نجلاء بنت دلال واحد واحد لخمسة وستين عم تسألني على تعب صحي أنا في دخول مشفى في عملية بس في خير ورح تقومي بخير وسلامي إذا بيتسألي على الوضع المادي رح يكون أحسن مشان القضية اللي قلتي لي عليها يعني رح يكون الحكم لصالحك والتعب الصحي إن شاء الله بتخلصي منه قريبا رح يكون شباط 2018 بداية الخير لك بس هلأ عندك شوية ضغوطات وشهر تشرين وكانون في تعب كتير كبير في كمان علي ابن نجلة علي ابن نجلة عم بتقلي انه في عنده تعب بالمساني هيك شغلي بدا يا نجلة بدا دكتور مو أنا كمان في عنا منار بنت غيدة اثنين عشرة الخمسة وستين عم تسألني انه وجع بالمفاصل أهم شيء أهم شيء وجع المفاصل والأعصاب نحن نخبيه من البرد يعني ندفي حالنا مشان ما يأثر علينا البرد كمان في فرحة بالعائلة اللي عندك وفي امور راح تتحسن بالنص الثاني من السنة مو معناته أنه النص الاولاني راح يمر هيك لا في تحسنات وفي تح يعني في شيء غريب راح يصير عندكم بس لصالحكم وفي فرحة بتخص بنت خلص الوقت ودايما عنا أسماء بس يمكن اليوم أكيد هملتي ولا في أكيد. أسماء بدنا نعتذر منهم كثير للي اللي تواصلوا عن طريق الواتس أو الفيس بنقلهم الحلقة الجاية ثلاثة لبعد الجاي لبعد الجاي. الجاي لأنه حضرتك ثلاثة جاي عندك أشهر. انشغالات كثير شكرا كتير. كتير لك يا سارة كلا شكرا دارينا دائما الله يخليك يا رب شكرا كثير لكم وشكري كبير لكم مستمعينا رفقتنا على مدى ساعة ونص كنا معكم من استديو أمواج ترتوز ندحفوش غرام يونس مستمعينا شكر لكم لمتابعتكم ولفريق العمل اللي رافقنا اليوم كان معنا على الصوت نادين الشاعر رد الهاتف ميساء السلمان هندسه اذاعيه ولاء سليمان مساعده اخراج منار عيسو بالاخراج وسام صاري نرجع سوا مستمعينا لاستديو امواج اف ام